وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنْ مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن ذِكْرَى فِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا خلَ فَمِ بَعْدِهِمْ خَلْفٌُ أَب قلَ تَ وَتَّبَع شْلَهَواتِ فَسَو فَ يَنُْ قََ غّ إِلَّ مَنْ سَابَ وَآمَنَ وَعَمِ قَاالِحَم فَأول إِكَ يَدُخُلونَجَنَّ تَ وَلَا يُغْلَمونَ شَير جََّ